فلما حطروه قالوا أنصتوا فلما قطي ولوا إلى قومهم قالوا يا إلى قومنا ه م م ق ل و انا يا ق و م سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى ن بعد م مصدقا لما بين يديه يهدي إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا موسوعه ن ا أ ج ي ب النابلسي ل ه و آ م و غ ف ر للعلوم ك م مِنْ ب ك وَيُجِرْكُمْ مِنْ ع ذ الاسلاميه ب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض, فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه اولياء في ضلال موسوعه ي النابلسي ا ل للعلوم م ل يعي ب خ ل ق ق ه ب ا ع ل ى أن يحيي ا ل م و ت ى بلى إنه على كل إنه ش ي ه